السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحمد الله المستعينه والمستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له.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 أما بعد فنواصل ما كنا قد توقفنا عنده من دروس شرح كتاب بلوغ المرام وقد أنهينا فيما سبق كتاب الحدود وبعد هذا الكتاب عقد الحافظ عليه رحمة الله كتابا جديدا هو كتاب الجهاد وذكر في آخر كتاب الحدود بابا متعلقا بحكم الطائل ما أدري إذا كان من نا. حكم الصائل نا. ها نا. ذكرنا فوائده نعم تكون في تكون في تكون طيب قلت في آخر كتابي الحدود ذكر بابا متعلقا بحكم الصائل والصائل قلنا هو الذي يفطو على الغير لقهرهم والاعتداء عليهم في أموالهم أو في أنفسهم وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل من قتل دون ماله فهو شهيد أي شرع في حقه أن يقاتل حفاظا على ماله وفرق بين المشروع وبين الواجب ليس كل مشروع واجب وكل واجب بطبيعة الحال مشروع ولهذا العلماء صرقوا في قضية دفع الصائل المعتدي على المال والصائل المعتدي على النفس أو العرض فقالوا بوجوب دفعه في النفس والعرض يعني إذا اعتدى على النفس أو اعتدى على العرض ولا يجب دفعه إذا اعتدى على المال لا يجب دفعه يعني الإنسان إذا ترك دفعه وأخذ منه ماله غلما وعدوانا فهذا لا يعاقب عليه لأن ترك الواجب يعاقب التارق عليه بخلاف تاركي المشروع الذي لم يصل إلى درجة الوجوه والفرق بين هذا وذاك يعني الفرق بين دفع الصائر الذي يعتدي على المال وبين غيره قالوا لأن إباحة المال جاهزة بخلاف النفس والعرض لأن الإنسان لا يملكهما لا يملك الإنسان نفسه بحيث يجوز له مثلاً أن يتبرع بها أو يجوز له أن يتصدق بها بخلاف ماله إباحته جائزة يعني الإنسان يعطي من ماله ما شاء من شاء يتصدق بماله على من يشاء يهب ماله من شاء بخلاف النفس النفس ليست ملكا لصاحبها بل هي ملكا لبارئها جل وعلا وبناء على هذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في نازل من النوازل متعلقة باب الجراحة الطبية في هذا الزمان وهي ما يعرف بمسألة التبرع بالأعضاء أو نقل الأعضاء هذا يهب كليته وهذا يهب عينه وهذا يهب ضلعه وهذا يهب وما إلى ذلك بل وجدت الآن في بلاد في بلاد الغرب وما وأظن ما أدري إذا هذه موجودة عندنا ولا أظنها موجودة عندنا أن الإنسان في حياته في حياته يبيع أعضاءه يبيع أعضاءه ويعطى بطاقة يعطى بطاقة يعني تثبت هذا بطاقة واهب أعضاء قد يبيعها وقد يهبها تبقى عنده بمجرد موته إذا وجدت هذه الأعضاء بمج... إذا وجدت هذه البطاقة عنده وكان معروف في عند هؤلاء يعني في المستشفيات وما إلى ذلك بأنه واهب لأعضائه سارع الأطفاء إلى... إلى تقطيعه إيرابا إيرابا يعني يضعون القلب في جهة والرئة في جهة وكل... كل الأعضاء ليتبعوا بها بعد ذلك وعندهم قوائم للمرضى من يحتاج كلى ومن يحتاج قلب ومن يحتاج عين ومن يحتاج يزرعونها فيه فأتي هذا الميت أحيانا جاءت أخبار أنهم يذهبون أنفس يدعون أنها لا أمان ولا رجاء في حياتها تكون في حالة من أخطر الحالات. خلاص يعني ربما قبل أن يهلك أذاعوا الخبر ونشروه وأرسلوا الاستدعاءات لمن يعضونه من أعضائه ربما ينتظرونه ربما لا ينتظرونه يعجلون بموته نسأل الله جل وعلا العفو العافي إلى هذا الدرجة بلغ الأمر بهؤلاء هذا بناء على مخالفة في هذا الأمر العظيم لا يجوز لإنسان أن يتصرف فيما هو ليس ملكا له بل ليس ملكا لأي مخلوق هذا هذا ملك الخالق جل وعلا الخالق هو مالك لهذه الأعضاء إذا كان الخالق المالك أذن في التصرف فيها تصرفنا فيها وإذا لم يأذن بذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره كائلا من كان هذا الغير فكيف إذا كان هذا المالك هو الله تبارك وتعالى الاعتداء على المخلوق عظيم وظلم شنيع والاعتداء على حق من حقوق الله تبارك وتعالى أعظم وأشنع فبناء على هذا قال من قال وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز التفرّف في هذه الأعضاء لأنها ليست ملكا لأصحابها وإن أذنوا بذلك وإن أذنوا بذلك يعني هذه مسألة متفرعة عن هذا الأصل ألا وهو التفريق بين النفس والمال في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلا لمن اعتودي عليه وصبر على ذلك أو قاتل من أجل ذلك فقتل أنه عند الله تبارك وتعالى شهيد من قتل دون ماله أو من قتل دون ماله فهو شهيد شهيد لأنه دافع عن حق من الحقوق وكذلك المجالد في سبيل الله تبارك وتعالى يجاهد ل لأجل أعظم الحقوق ألا وهو حق الله تبارك وتعالى يجاهد لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ولهذا كانت شهادته أعظم شهادة وكانت ميته أفضل ميتة على وجه الأرض ليس ثمة قتيل له من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى كالشهيد كالشهيد عند الله عز وجل والشهيد قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام الشهيد شهيد دنيا والشهيد شهيد آخرة والشهيد شهيد دنيا وآخرة شهيد الدنيا من هو من ولماذا سمي بشهيد الدنيا لأنه لأن الشهادة لا تتعد الدنيا في الدنيا عند الناس شهيد في الدنيا عند الناس شهيد والحقيقة أن الشهيد لا يعلمه إلا الله ولهذا لا يقال فلان شهيد لا يقال فلان شهيد كما بوب لهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله استدل بحديث أبي هريرة في هذا البال لا يقال فلان شهيد لأن أمره لا يعلمه إلا الله شهادة حقيقتها متعلقة بالقلب هذا شارك مع من شارك في الخسان ولكن هل كانت نيته كنيتهم هل كان قصده كقصدهم الذي يطلع على ما في القلوب هو علام الغيوب جل وعلا لا غير والذي يعلم ما في قلوب الناس وقف على ذلك في كل الأعمال قف على ذلك في كل الأعمال ليس كما أصبح هذا مثل ليس كل الركب حديث الركب الناس الذين يسافرون لقصد الحج يخرجون بالآلاف في كل بلد يخرج من بلدنا ما يقارب الثلاثين ألف حاج. تأخذهم الطائرات الكثيرة المتتابعة الواحدة والأخرى ليس كل هؤلاء عند الله عند الله حجاج فعند وزارة, وزارة الداخلية وزارة الشؤون الدينية وزارة الخارجية وعند السفارة السعودية هذو كلهم حجاج صح ولا لا كلهم يعطو يعطون الوثائق الدالة على ذلك ولكن عند الله دل وعلا تختلف الأمور تختلف الأمور ليس كلهم حجاج في أعمالهم الظاهرة وفي أعمالهم الباطنة كذلك والباطنة أولى من الظاهرة من الحجاج من وصل إلى تلك البلاد ولم يقف بعرفة حرمه الله عز وجل من ذلك لم يقف بعرفة والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من وصل إلى تلك البلاد وضيع ركنا آخر من الأركان والحج لا يكون صحيحا عند الله عز وجل إلا يستوفى أركانه وقف على ذلك فكذلك بالنسبة لهذا الأمر ولهذا كان هذا شهيد دنيا وليس له عند الله شيء وهو من الثلاث الذين هم أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومن الشهداء شهيد الآخرة شهيد الآخرة من هو شريد الآخرة الغريق وصاحب الردم والمبطون وما إلى ذلك من مات بمصيبة من هذه المصائب؟ التي يبتلى بها الناس في الدنيا والمؤمن أمره كله خير كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتلاه الله جل وعلا بمثل هذه المصائب وصبر ومات مؤمنا فإن الله جل وعلا يعطيه هذا الأجر والثواب يكون شهيدا آخرة يعني يعطى أجر الشهيد في الآخرة فضلا من الله جل وعلا ورحمة ومنهم شهيد الدنيا والآخرة يعني قاتل في سبيل الله وكتب الله جل وعلا له الشهادة في ذلك أهل الدنيا يشهدون له أنه كان مع من قاتل في سبيل الله ممن يظن به أنه شهيدا في سبيل الله جل وعلا وهو كذلك عند الله عز وجل وهو كذلك عند الله جل وعلا كالذين دل الدليل على شهادته وأخبر الوحي بهذه الفضيلة في حقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مرة لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك أحد قال أسكن أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذكر هذه المخلوقات الجمادات التي نسميها هذه العظيمة تعظم من يعظمه الله جل وعلا ومن منزلته عند الله جل وعلا عظيمة اذكر فإن فوق كنابي وصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم أنوف الرافر الشيع الأخباس وشهيدان عمر رضي الله تعالى عنه الذي قتل شهيدا وعثمان رضي الله تعالى عنه الذي قتل كذلك شهيدا صابرا محتسبا قتلته الفئة الباغية عثمان رضي الله تعالى عنه يستشهد به او بقصته في حديث خباب الذي قال فيه النب... الذي قال خباب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها يا عبد الله يعني يخاطب عبد الله ابن خباب رضي الله تعالى عنه صحابي جليل شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار أبوه شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خباب من الأرض وهو عبد الله ثاني مولود في الإسلام بعد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول إليه أمر هذه الأمة وهذه من نبواته عليه الصلاة والسلام تكون فتن تكون فتن أي تكون فتن في هذه الأمة فتن في أمور كثيرة تكون فتن في باب العقائد الفتن الذي يفتتن الناس بسببها يعني تكون سبباً ل تكون سببا للقيل والقال بينهم وتكون سببا لمفاسد عظيمة فيهم يحدث فيهم الاقتتال بسببها وتحدث فيهم الفرقة وما إلى ذلك من هذه الأمور الشنيعة التي جاءت النصوص الكثيرة على النهي عنها وعلى تحريمها وبيان شرها وفسادها تكون فتن في هذا الباب وأشدها فتنة وأشدها الاقتتال بين المسلمين تكون فتن في الدين في العقيدة وهذه الفتن بظهور أصحاب البدع والاهواء الذين يشككون الناس في دينهم الذين يشككون الناس في دينهم والذين يبثون هذه السموم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتن, فتن المقالات الناس يتكلمون في بعضهم بعضا ويطعنون في بعضهم بعضا هذا يكفر هذا وهذا يبدع هذا وهذا يفسق هذا من غير خج ولا دليل ولا برهان هذه فتن فتن عظيمة لأنها تؤدي إلى هذه النتائج الوخيمة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وواجب على المسلم أن يجتنب الفتن أن يجتنب الفتن وأن يحصن نفسه في وقت الفتن وأن يعرف لكل فتنة لكل فتنة أن يعرف موقعه فيها. إذا وقعت فتنة الاقتتال بين المسلمين ما هو موقفه فيها؟ ما هو موقفه فيها؟ أن يكون مع هذه الفئة أم مع هذه الفئة؟ أم يكون حليفة بيته حاملاً بسيب من خشب؟ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وفعلوا ذلك يكون فيها ساعياً أم قاعداً إذا كانت وقعت فتنة في الأمة ومن أعظم الفتن خروج المسيح الدجال كيف يفعل وكيف يتصرف في مثل هذه الفتنة وما إلى ذلك وهذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم ولهذا في كتب عقائد أهل السنة والجماعة ينبهون على هذه المسائل ويدرجون هذه القضايا ضمن مسائل أصول معتقد أهل السنة والجماعة لأن الأصل لأن الأصل في المقصد العظيم من مقاصد هذه الشريعة ألا وهو حفظ الدين أول هذا الحفظ حفظ العقيدة ولا يتحقق هذا إلا إذا اجتنب الإنسان الفتن عرف هذه الفتن واجتنبها وكان على حذر منها كما هو ثابت في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك لي وقد كان سببا في علم عظيم لهذه الأمة أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا فهذه الفتن العظيمة الواجب على المسلم أن يواجهها أن يواجهها بالشرع وأن يكون فيها ملتزما بالهدي وبالسنة فإذا فقد هذا أيام الفتن إذا فقد الناس العلم النافع ولم يكونوا فيها على حظ وافر منه فإنهم ينغمسون فيها ينغمسون فيها ويأخذهم تيارها الجارف لأن الفتن مثل ما قالت تلف في الشبهات خطافة الفتن أصلها شبهات والشبهات خطافة يعني تخطف أصحابه ولا يخلم ولا يندو إلا من كان متحصنا إلا من كان في سفينة نوح متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ملتزما نهج في هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال تكون فتن فكن فيها يا عبد الله النصيحة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان سبب ورود هذا الحديث هو توجيه هذا النص لهذا الصحابي الجليل إلا أن هذه النصيحة عامة لكل الأمة كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القادر يعني إذا كانت الفتن لا تشارك فيها لا تشارك فيها لئن تقتل خير لك عند الله جل وعلا من أن تكون قاتلا من أن تكون قاتلا يعني تترك القتال فالفائدة الأولى من هذا الحديث أولا فيه دليل من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر غيبي وقع كما أخبر فكان في هذه الأمة فتن ومن هذه الفتن والفتن أنواعها كثيرة السياق سياق الحديث يدل على أن الفتنة المقصودة فتنة الاقتتال بين المسلمين وأول ما وقعت في زمن الصحابة ومن أعظم هذه الفتنة فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. <تصفيق> عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه الفتنة انتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر واحتسب ورضي ان يكون عبد الله المقتول لا ان يكون عبد الله القادر كان خليفة للمسلمين حاكمهم واميرهم الامر كله يرجع اليه والناس من حوله من أصحابه ومن جنوده ومن عبيده كلهم يمتثلوا أمره ولو أراد أن يأمر هؤلاء جميعا أن يدفع هؤلاء وأن يصدوهم وأن يقاتلوهم لفعل ذلك ولكن ماذا ستكون النتيجة ستكون نتيجة اقتتال بين المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اقتتال سبق للدماء ما رضي بهذا رضي الله تعالى عنه بل أكثر من هذا قام بعض عبيده يريدون الدفاع عنه فنهاهم عن ذلك ثم قال ثم قال من لم يقاتل من لم يقاتل فهو حر يعني من لم يدافع عني فهو حر في سبيل الله حتى يترك الدفاع عنه رضي الله تعالى عنه واحتسب وقتل ظلما وعدوانا وفاز بالشهادة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدان عمر قتل مقتولا بطعمة الكافر الفاجر المجوسي وعثمان رضي الله تعالى عنه قتل مظلوما من قبل أولئك البغاة الذين سفكوا دمه فأول فائدة أول فائدة هي دليل على نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام من الفوائد كذلك من الفوائد كذلك أن هذا النص دليل على حرص الشرع على أن تكون كلمة المسلمين مجتمعة مجتمعة على إمام واحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال من سعى لتفريق كلمتهم وتمزيق صفهم ها إذا اجتمع المسلمون على إمام ثم جاء آخر يطلبها فاضربوا عنقه كائنا من كان فاضربوا عنقه كائنا من كان لما؟ لما سيقول إليه هذا الأمر الشنيع، عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمعت عليه كلمة المسلمين وكان إمامهم وخليفتهم واستتب الأمر على ذلك إشعات وأباطيل وأراضيف صار بها الناس وتلقفتها قلوب مريضة حاقدة اعتدت هذا العدوان وظلمت هذا الظلم في حق هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه يفتق أن يقال في عثمان رضي الله تعالى عنه أنه فد المسلمين بدمه لأنه كان سببا في حقن دماء المسلمين كان سببا في حقن دماء المسلمين قتل وما سفك دم امرئ مسلم في مدينة رسول الله بسببه الرافض الاخبار يشهدون بهذا للحسين ويصفونه بأنه فدى المسلمين بنفسه رضي الله تعالى عنه وكذلك وهذه ظهرت فيه نبوة من نبوات النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين وجمع الله عز وجل به بين طائفة علي ومعاوية لما تنازل عن الخلافة الحسين رضي الله تعالى عنه وقتل الحسين بعد ذلك مظلوماً ولا يقال ولا يقولون هذا في من هو أفضل منه ألا وهو عثمان رضي الله تعالى عنه الخليف الراشد الشهيد لأنهم ظلموا ولأنهم يبغضون أحب الناس إلى رسول الله يبغضون أخط أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين من الفوائد كذلك من الفوائد كذلك أنه يجب على المسلم في زمن الفتنة في زمن الفتنة أن يجتنبها وأن يكون في منعاً عنها أي نوع من أنواع الفتن؟ أي نوع من أنواع الفتن؟ فتنة الاختيال أن تكون حديث بيتك ولا تشارك ولا ترفع سيفك في مسلم فتنة المقالات والإشاعات والأباطيل أن تمسك عليك لسانك في الأولى أن تمسك عليك سيفك في الثانية أن تمسك عليك لسانك ولا يغرنك ما يؤصله ويقعده الجهل من الناس من أصحاب الأهواء في هذا الباب بعض الناس يجيوا في مثل هذه الفتن يمتحنون الناس واشقول في بولان كأن الله عز وجل أنزل وحيا على العباد أنه من لم يتكلم في فلان فهو كذا وكذا. ويشكل في فلان إذا قال الله أعلم الويل له إذا قال لا أدري هذا مبتدع من المبتدع إذا قال أنا لا أدخل في هذه الأمور هذا متميع من المتميعة وما إلى ذلك. لا بد أن يقول. وإذا قال لا بد أن هو وأما إذا خالفهم فيما قالوا فتلك هي الداهية العظمى والبلي الكبرى خلاص خرج على الملة وعلى السنة وعلى ولا على قتله بالسلفية لا من قريب ولا من بعيد نافذة السوء التي أحدثت في الأمة شرا عظيما وفتنة لا لا لا يزال الناس يجدون آثارها إلى يومناها ولكن من خاض فيها وحام حولها واشتغل بها أما من أعرض عنها وثار على نصائح وتوجيهات علمائنا وأئمتنا فهو في من عنها والحمد لله رب العالمين فوبعيد عنا الناس في شغل وفي غليان وفي أخذ ورضوة ومشتغل بما ينفعه عند ربه وهذا الواجب على كل مسلم وهذا الواجب على كل مسلم فهذه فتنة من الفتن الواجب على المسلم فيها أن يجتنبها أن يجتنبها بهذه الصورة أن يمسك عنه لسانه ويترك الأمر إلى أهله. ما دخلك أنت تتكلم في زيد أو عمر؟ هل الله جل وعلا جعل فلانا وفلانا حكاما على الناس أبدا أبدا من فوائد هذا الحديث كذلك فيه بيان لعظم جرمي. قتل المسلم عند الله تبارك وتعالى قتال المسلم شيء عظيم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها عظيم من العظائم عند الله هذه العظيمة طوائف من أطحاب الأخواء ممن تركوا هذا النهج القويم واتبعوا السبل التي تسد عن تبيل الله جل وعلا والتي على رقب كل تبيل منها شيطان يدعو إليها استهانوا بهذا الأمر العظيم استهانوا بدماء المسلمين حتى أصبح دم المرء المسلم لا يساوي عندهم شيئا التقتيل بالجملة, التقتيل بالجملة يأتي إلى بناية يسكنها المئات من المسلمين يفجرها عن بكرة أبيها يأتي إلى أسواق تعد بالمسلمين الأبرياء ويفجر نفسهم في وسطهم بل يأتون إلى مساجد إلى بيوت الله يفعلون فيها هذه الأفاعل الشنيعة التي فيما أعتقد ما عرف مثل هذا إلا في بعض العصور أيام كانت الشوكة إلى بعض الطوائف الخبيثة في هذه الأمة كما وقع من الفاطميين أو من غيرهم الذين ستكوا دماء الأبرياء من المسلمين فاسأل الله جل وعلا العفو العافية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لهذا الصحابي الجليل تدل على عظم هذا الأمر وأن الدماء المعصومة أمرها عند الله جل وعلا عظيم وشأنها خطير ينبغي أن نجد هذا في قلوبنا وأن نتشعر هذا الأمر حتى لا نقع في هذه المزالق الخطيرة نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من شرها وأن يجنبنا سبلها وأصحابها ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله أخدام عيشة يا أخي ها مخمسة. كتاب جديد <تصفيق> ومناسبة الكتاب بكتاب الجهاد رحمك الله مسمع الله تعالى رحمك الله مناسبة كتاب الجهاد بما قبله لان افروض تشمية العاطس يكون له دويل واجب تشمية العاطس صح ولا؟ لا انتمعت واحد فقط شمت قلت يعقل يعني هذا الجمعة الله يبارك اهل سنة ويعتقدون ان تشمية العاطس واجب شمت واحد فاستغربت قلت لعله واحد سعل ظنوا ظنه اعطس ما عليش احنا ملاش نديره فلوكات انا مقوله بصنا. <تصفيق> ننبهه في اخواتنا فقط. ممكن واحد يعتقد انه من فروض الكفاية مثل رد السلام. اه? فهذا يختلف عن رد السلام. تشميت العافز واجب. على كل من سمعه حميد الله. اذا سمعت العافز حميد الله فشمته واجب عليه. نعم? يحشب. اه. الحياء كله خير. ولكن معلش. الخير كل الخير في السنة. لا بد ان يجهر بالحم حتى يشمت. اذا يحب ما يدعولوش اخوانه وما يشمتوش. لانه التشميل دعاء. ها? واي دعاء يرحمك الله. اذا هو اذا في هذا بسبب الحشما انتاعه فهذا شأنه. طيب قال الحافظ. ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الجهاد كتاب الجهاد وقلت مناسبة هذا الكتاب مع الباب السابق يعني مع حكم الضائل من هذه المناسبات للتمييز بين أولا ما هو جهاد شرعي بالأحكام الشرعية وما هو خلاف ذلك وإن ادعاه أصحابه بعض الناس يدعي أنه على جهاد ولكن في حقيقة أمره هو على أمر آخر يختلف تماما عن الجهاد الذي جاء به هذا الدين الجهاد في سبيل الله وهذه الكلمة العظيمة في مدلولها وفي معناها استغلت كثيرا استغلت من قبل أصحاب الأهواء واستغلت من قبل أعداء هذا الدين من الكفار من اليهود والصليبيين الحاقدين يستعملونها ورقة لضرب الإسلام ولتشويه صورة الإسلام للناس أجمعين، ومما يؤسف له ومما يؤسف له أن المسلمين في هذا الزمان يعينون أعداءهم على هذه على هذا المكر. وعلى هذا السعي الخبيث يعينونهم على ذلك مثال على ذلك ما يروج في وسائل الإعلام مثال على ذلك ما يتقصده من يضعون المناهج التربوية والمدرسية في مدارس المسلمين في بلاد الإسلام كلها يتقصدون حذف هذا الباب من كتب الفقه ما كانش نحيل الجهاد يعقل هذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى الجهاد ذروة سنام الإسلام يعقل أن تمتفى ذروة سنام الإسلام أبدا لكن كان الواجب على هؤلاء جميعا على علماء الأمة وعلى المربين فيها وعلى واضعي مناهجها المدرسية والتربوية وعلى رجالات إعلامها أن يوضحوا حقيقة الجهاد الذي جاء به هذا الدين ويميزوا بينه وبين هذه الأباطيل وهذا الفساد الذي أحدثه بعض الناس استغلالا لهذه الكلمة الجهاد في سبيل الله قائم على أمرين عظيمين قائم على غاية إعلاء كلمة الله وقائم على العدل الذي أمر به الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله قائم على هذين الأمرين العظيمين الجهاد في الإسلام ليس توسيع رقعة البلاد جغرافيا إعلاء كلمة الله إعلاء كلمة الله بمعنى أن الجهاد يرد ويرجع الأمور إلى نصابها لأن الأرض أرض الله تبارك وتعالى الأرض أرض الله عز وجل بحورها جبالها سماءها كلها لله عز وجل ولا يعقل أن يحكم في أرض الله بغير حكم الله أرض الله جل وعلا تحكم بأمره لا بد أن يكون هذا هذا الأمر الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. والذي من, من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب والذي من أجله كذلك سلت سيوف المجاهدين وجهزت نيوشهم لا لأجل قهر العباد والاستيلاء على أوطانهم ونهب أموالهم أبدا لا لأجل إرغامهم على هذا الدين الذي خرج به هؤلاء المجاهدون أبداً لا يرغمونهم على دينهم ولكن يرغمونهم على الإذعان لحكم الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. الله جل وعلا لا يرضى بالشرك ولا يحبه ولا يرضى بالكفر ولا يحبه فهؤلاء يجاهدون لإزاحة ما يبغضه الله يجاهدون لأجل كسر شوكة الشرك على أرض الله تبارك وتعالى ومن خلال الأحكام الكثيرة والتي, والتي سنبين بعضا منها ونجلي شيئا مما ورد في حكم وفوائد وأحكام الأحاديث التي أوردها الحافظ في هذا الباب وقد وفقه الله جل وعلا في انتقاء أحاديث وكأن الحافظ يعيش زماننا وكأنه يعيش زماننا في الأحاديث التي انتقاها لرد على أولئك المبطلين ولبيان الحقيقة لأولئك الجاهلين ليعلموا حقيقة هذا الأمر العظيم الذي أمرنا الله عز وجل به أمرنا الله تبارك وتعالى به لأن الجهاد أمر من عنده وجاهد في الله حق جهاده قال الله تبارك وتعالى جاهدوا في الله حق جهاده في والعموم ثم أي عموم وأي إطلاق جاء في الكتاب إلا وبيانه وتفصيله وتخصيصه يكون في الصنة وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى هذا أبو الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح الحديث من أحاديث هذا الكتاب في آه من آه كتاب الجهاد من البلوء أورده إلى الحافظ نقف عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا الكفار جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم وفي رواية أبي داود جاهدوا الكفار بأيديكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم تجاهد الكافر بهذه الأمور الثلاث، يعني جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والحج والبيان وكلاهما شأنه عند الله جل وعلا عظيم وكلاهما له أهل ورجال كما أنه أمرنا بالإعداد في الجهاد الأول أمرنا بالإعداد في الجهاد الثاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خير ترهبون به عدو الله وعدوكم هذه أحكام نقف على الكثير منها بإذن الله جل وعلا مع أحاديث هذا الكتاب نتوقف عند هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.